وَوْما يَحشُرُهُ ج عنسَُّ يَقولُول للِمَل إِكَتِ أَه أُولاءِ إِكُم كأنت ولي من دونهم انسبح بحينك انت ولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل بهم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 ظلموا ذنكوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم وإذا تتلى يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا مَا هذا إلا إذ كم مفترا قالوا ما هذا إلا رجل الذيَّذينَكَفَعُولحَقِّلَ م جَ أَهُم إِهَذَا إِلَّا شححْرُ مُبين وَقَالَ الذيَّذينَ كَفَعُول الحَلَ م جَ وَمَا آتَنَهُم مِن كُتُبَ يَدْرُسُونَهَا وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ نَذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلِيهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي كَذَّبَ النَّاسُ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ قُل إِنَّنِي أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا أَن تَقُومُوا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إنه وإلا قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ق إ رَببي ي قذفُ بالحَعَ الام الغلود قإ رببي ي قُذف بالحَ